ويعلمه الكتاب وَالْحِكْمَةَ والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة طائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لك. ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وأنبئكم بما تأكلون وما تدون دخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم